وَمَا على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرالعل لهم يتقون وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرالعل لهم يتقون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 ولا شكيع وإن تعزل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون